كان كافر ولقد تركناها آية فهل من مذكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يستغنى القرآن للذكر فهل من مذكر؟ كذبت عادم فكيف كان عذابي ونذر؟ إن أرسلنا عليهم ريحًا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 إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطف فعقر فكيف كان عذابي ونذر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 nati wa lahab fi maq'ad sidqin 'ind malikin